اثنان. استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور المدرسة قريبة من هنا تستغرق الرحلة من أنقرة إلى إسطنبول ست ساعات تقع مدينة أنقرة في منطقة وسط الأناظول أعبر الطريقة واتجه نحو اليمين المسجد على يسار المسرح بيتي بعيد عن المكتبة أجهز الحقيبة للرحلة إسطنبول مدينة جميلة وتاريخية